بداية نزول الحجاب قعدت زينب في بيتها الصغير المكون من غرفة وصفة ووجهها إلى الجدار وبجانبها نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ناد الفتى وقال له يا أنس هات التورة حمل أنس طبق أمه الحجري المليء بالحيس، ووضعه أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على الطعام فدعا فيه، ومعه طبق آخر من الخبز واللحم، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى ضيوفه فوجد غرفته لا تسعهم فقام بتنظيمهم دفعات وقال ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه تحلق العشرة الأوائل حول الطبقين فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا يحمدون الله تعالى، ثم تلاهم عشرة آخرون، وهكذا، ولما شبعوا بهذه المعجزة قال صلى الله عليه وسلم، يا أنس رفع، فرفع أنس الطبق ممتلئا حتى قال، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت لكن آخر دفعة من الضيوف بقوا يتحدثون في الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجته مولية وجهها إلى الحائط طال بقاؤهم حتى ثقلوا عليه واستحيا أن يصرفهم فقام بحركة علهم يفهمونها جعل كأنه يتهيأ للقيام لكنهم ظلوا في أماكنهم فلما رأى أنهم لم يتزحزحوا تركهم وخرج فقام سبعة وخرجوا وبقي ثلاثة مشى صلى الله عليه وسلم ومشى معه أنس حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجع معه أنس فإذاهم قعود في أماكنهم وزينب محرجه، فعاد صلى الله عليه وسلم هو وأنس. يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك ثم رجع فلما رأى الثلاثة رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه فابتدروا الباب فخرجوا كلهم فدخل صلى الله عليه وسلم البيت ولما هم أنس بالدخول معه ألقى صلى الله عليه وسلم الستر بينه وبينه ثم نزل عليه الوحي ولما سري عنه خرج على الناس فقرأ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 إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 فأنزل الله آيات أخرى تأمر المسلمات الحرائر بالحجاب